تجب عن السؤال الإجابة الصحيحة هي ذا ظروف احتكاك العجلات بالمعبد لها دور هام في الالتحام في حد ذاته عند نزول المطر يجب على الأطواق المطاطية التخلص من الماء قبل الالتحام تنخفض درجة الاحتكاك بالنصف مقارنة بين معبد جاف ومعبد مبلل وبالتالي تضاعف مسافة الفرملة